Åtne minnke, jedd dill áhde, oiai Watt i kjommeren, ma bi' gjer konek Ma bi' bedunke, kli shi'n bedunyei Asla, wa shi' ddynyea, ya ghali, bedunyei Asla, wa shi' ddynyea, ya وعطيك عمر ما يبي غير كونك ما بي بدونك كل شيء بدنياي أصلا وش الدنيا يا غالي بدونك عطني منك تجدد العهد وياي وطيك عمر ما يبي غير يكونك ما بي بدونك كل شيء بدنياي اصلا وش الدنيا يا غالي بدونك اصلا وش الدنيا يا غالي بدونك عطيه بملك جدد لي اهدي وياك وطيك عمر ما يبي غير يكونك شد الدنيا يا غالي بدونك رحم خفوق نجاك كله من أقصاي يطلب رضاك وحالف ما يخونك هذه حياتي هذا شوقي ورجواي جتلك تسابق لجل خاطر عيونك رحم خفوق نجاك كله من أقصاي يطلب رضاك وحالف ما يخونك هذه حياتي وهذا شوقي ورجواي رجواي جتلك تسابق لجل خاطر عيونك جتلك تسابق لجل خاطر عيونك عطي يمينك جدد العهد وياي وعطيك ويا عمر ما يبي غير كونك ما بيبدون كل شيء بدنياي بدنيا أصلا وش الدنيا يا خالد خذني منك والعهد دوامي مبداي تلقاني بفرحك وفي العسر عونك وبر اشوفك دايما سايق خطاي لدروبي واصلك علهوم يلتقونك خذني منك والعهد دوامي مبداي تلقاني بفرحك وفي العسر عونك وبر شوفك دايمن سايق خطاي لدروبي وصلك علهم يلتقونك لدروبي وصلك علهم يلتقونك ش الدنيا يا غالي بدونك